بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإنه نبينا ما يفرح القلب ويسعده أن أتحل مشغوب عمر فقال الله تعالى هذه الفرصة لتتم فيها مدارسة أحد العلوم المهمة المتعلقة بعلوم الدغة العربية فنشكر الله تعالى ثم نتوجه بالشكرين للشيخ أبي عمر جزاه الله خيرا ونسأل الله تعالى أن يجازيه كل خير عما يسعى فيه في تعليمنا هذه العلوم وبفتح غرفته للإخوة ومطارسة وفي بداية الأمر أحب أن أنبه أن هذه الحلق ليست حلقا تعليمية كما هو المحهوم لدى جميع إخواننا من أننا سوف نعلم بل الحلق إن شاء الله تعالى لن تكون إلا تدارسية لتبادل فيها الإخوة المنافع والفوائد فنحن إذا ندخل هذه الوفا أنا وأخي أبا عبد الله لا ندخلها لأجل أن نكون مدرسين وقاعدين بل لنكون إن شاء الله تعالى مفيدين ومستفيدين وهذه اليوم إن شاء الله تعالى أول حلقاتي مادة علم العروض وتكون لعلم فإن الحلقات القول أو الحلقة الأولى عادة تكون مخصصة لمعرفة مبادئ هذا العلم والعلم الذي سوف نتناوله بالمضارسة اليوم هو علم العروض والظواهر وزيد العلمين بينهما تلازم، فما يركر أحد ما إلا وينفق بالأخ فنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر مبادئ علم العروض العشرة ولعل كثير منا أو جميعنا يحفظ تلك المبادئ التي جمعها محمد المعارين الصبان رحمه الله تعالى في قوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبته وفضله والواضع فالاسم الاستبداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض ومن ومنذرة جميع حاز الشرفة بمعنى هذه الأبيات فيها عشرة مبادئ سوف يتفرغ إليها واحدا واحدا كلها متعلق بعلم العروض فنبدأ بداية بالحد وحد شيء وتعريفه سياق. اللهم إلا عند بعض المفرقين من تفريق ليس من وراءه طائر كبير فأحد هذا العلم العروض لغة لها عدة معاني وهي كلمة مفردة مؤنثة معانيها متعددة ومن معانيها مكة والمدينة فإنها تسميان عروضا وقد ذكر في سبب تسمية هذا العلم بالعروض أن وضعه هو الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى لما وضعه بمكة سماه العروض لأنه كان بمكة وهذا القول كأنه بعيد نوعا ما ولكن فيه بعض العلاقة بمكان وضع هذا العلم ومن معاني العروض اللغوية أيضا معناه الناهية فكانت تقول العرب أنت في عروض لا تلائمني أي أنت في ناحية لا تلائمني وقالوا أن سبب تسمية العروض عروضا ممن اعتمد على هذا المعنى بتوني العروض ناحية من علوم اللغة العربية فلما كان ناحية من هذه العلوم سمي عروضا أي ناحية من علوم اللغة كما تقول أنت في عروض لا تلائمني أي أنت في ناحية لا تلائمني ومن معاني العروض أيضا قيل العروض هي الناقة الشديدة المراس الناقة الشديدة المراس وقال من دفع لذلك بعض العلماء اعتمد على هذا المعنى في سبب تسمية العروض وقال أنهم سموه سموه عروضاً لأنه صعب المراس، لأن هذا فن صعب. فلما كان صعبا كان كناعة الشديدة المراس الصعبة الترويض، فسُمي باسمها. وكما تعلمون أن كثير من الناس قد يخوف من كثير من العلوم، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد. أو لا وجود لعلم صعب النيل فالأمر أولا وآخرا لطالب هذا العلم كان عاليا الهمة رفيعها حصلها وكل ما يعرف تلك القصة التي فيها تأثير الماء في الحجر وقول القائل هذا الماء على لطافته أثار في هذا الصخر على صلابته فليس العلم بأطلق من المائي ولا قلبي بأقصى من الصخرة. وقد يجد البعض في نظم شعري صعوبة وهذا هو الحق أما علم العروض والذي هو ميزان هذا الشعر ليس صعبا بل مثله مثل أي فن من الفنون ينال بالمدارسة والتعلم والضربة وطول الوقت ومن معاني العروض المعنى الرابع بعد أن تخرى المعنى الأول وهو أنها من أسماء مك والمعنى الثاني الناحية والمعنى الثالث الناقة الشديدة بالمراس والمعنى الرابع وهو من أقوى المعاني وألسقها بسبب تسمية هذا العلم عرضا وأكثرها قبولا في النفس هو ما ذكره الجوهري في الصحاح من سبب تسمية هذا الفن عروضا فقال إنما سمي العروض عروضا لأن الشعر يعرض عليه ويعارض عليه فلما كان هذا الشعر الذي هو التراث الأدبي للعربي يعرض على هذا المنزاب الذي هو العروض كان عروضا أي كان معروضا عليه كان عروض فعول أي بمعنى معروض عليه وهذا القول هو الذي ذهب إليه الجمهري في الصحاح وذهب إليه من يعتمد قولهم في هذا بل هو أظهر أقوالي وأقواها فيما يبدل لسبب تسمية هذا العلم وقد تلخص لنا من المعنى اللغوي أربعة معاني نعيدها باختصار العروض هي مكة وهي الناحية وهي الناقة الشديدة وهو ما يؤرض عليه هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمعنى اللغوي للعروض وعلاقته بالمعنى الإصطلاحي أو لماذا سمي هذا الفن عروضا؟ أما التعريف الإصطلاحي فقد ذكر أهل العروض تعريفات متعددة ولعل من أجمعها وإنفعها قولهم في تعريفه هو علم بقواعد يميز بها صحيح الشعر العربي من فاسده هو علم بقواعد يتميز بها صحيح الشعر العربي من فاسده وقد خرج بقولنا الشعر العربي ما ليس بعربي وخرج بقولنا الشعر ما ليس شعرا. أي هو النفر فالكلام العربي إما شعر أو نثر. فما عرض على العروض هو الشعر وما بقي هو النفر إذا العروض استراحا وعلم بالقواعد التي يتميز بها صحيح الشعر العربي من فاسده صحيح الشعر العربي من فاسده هذا فيما يتعلق بحده ويقوله الصبان إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع. ثاني مبدئ من مبادئ العلوم ثاني مبدئ من مبادئ العلوم تناول الموضوع ما هو موضوع هذا الفن وما هو موضوع هذا العلم هذا العلم موضوعه يعرف من تعريفه الاصطلاحي فما دام أن هذا العلم يوزن به الشعر العربي فيعرف صحيحه من سقيمه فلابد أن يكون موضوعه هو الشعر العربي فلابد أن يكون موضوعه هو الشعر العربي ولكن أنت تلاحظ بقراءة في كتب النقد بالأدب أن الشعر العربي يتناول بالنقد من عدة نواحي نتحات فمنهم من يتناولهم من جهة البلاغة ومنهم من يأخذ منهم تقرير بعض المسائل المحوية ومنهم من يستدل به على بعض المسائل الصفية ومنهم من يعرضه على العروض فيعرفه هل هو صحيح وزني أم فاسم فالعروض يتناول الشعر العربي من جهة واحدة فقط هي جهة الوزن العروض يتناول الشعر العربي من جهة واحدة فقط هي جهة الوزن إذا موضوعه الشعر العربي من جهة الوزن ولا بأس أن نذكر تعريف الشعر فليس كل كلام شعر كما هو معلوم وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته تعريفا جامعا نافعا للشعر وكما تعلم الشعر بخلاف العروض ينبغي أن في هذه المنطقة جيدة فالعروض هو علم يعرف به صحيح الشعر للفاسد والشعر هو موضوع علم العروض فما هو الشعر قال ابن خلدور رحمه الله في المقدمة الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والوصف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجاري على أساليب العرب المخصوص به فمن تعريف النخدور رحمه الله للشعر نفهم أن الشعر لابد أن يكون أولا بليغ المعنى الشعر هو كلام بليغ المبنى مشتمل على استعارة ووصف فتجد فيه صورا بيانية وبديعا وتشبيها وكناية وإلى آخرة مما يتعلق بعلوم البلاغة إضافة إلى وجود هذه الصور فيه تجده متفق الوزن والروي تجده متفق الوزن والروي بمعنى أنك إذا نظرت إلى وحداته وأجزائه تجدها كلها متفقة الوزن على وزن واحد وتمتهي بحرف واحد فهذا قوله أن مفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ثم قال ماذا؟ مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده أي أن الشعر حتى يكون شعر لا بد أن يكون إضافة إلى البلاغة والبيان والوزن والروي أن يستقل كل أن تستقل كل وحدة منهم منه أو أن يستقل كل بيت منه عما قبله وبعده وفي هذا الكلام أي كلام الإمام الخضر رحمه الله إشارة إلى عيب من عيوب الشعر واجب تجنبه واجب تجنبه وهو تضمين الفاحش والتضمين الفاحش هذا وأن يتعلق بيت ما لفظا بما بعده. أن يتعلق لفظ بيت بما بعده فلا بد للأبيات أن تكون مستقلة المعنى مستقلة المعنى كوحدات ثم إذا جمعت وضمت إلى بعضها البعض تكون هذه الأبيات تمثل وحدة كبيرة المعنى جامعة لجميع معاني الأبيات الواردة في القصيدة وأضاف إليه ابن خدور رحمه الله تعالى قوله الجاري على أسليم العرب مخصوصة به فللعربي في ذلك أسليم وطرق وبحور فينبغي سيسامها حتى يكون هذا الكلام شعرا هذا فيما يتعلق بالشعر وفيما يتعلق بموضوع علم العرض بعد الموضوع لابد أن يترى المرء ثمار هذا الفن وهو مبدأ الثالث من مبادع العلوم وثمار هذا الفن عديدة وربما لبعد كثيرين عنه قد لا يرى فيه ثمرة حقيقية لكن المتناول له الدارس له المتعرض له يعرف ثماره الحقيقية وقد ذكر له ثمار فمن ثماره أولا تمييز الشعر مما ليس بشعر أولا من ثماره تمييز الشعر مما ليس بشعري ومن تماره أيضا تصحيح الأبيات وبيان الخلل فيها حتى لا ينسب إلى العربي ما ليس من كلامه فقد يأتينا آتي ببيت يقول أنه من كلام العرب حتى إذا وقفنا عليه وجدناه منصورة فتعلم من بداهة مع معرفتك لعلم العروض أن هذا الكلام لا يقوله عربي يرد به الشعر فبذلك تكون قد ساهمت في الحفاظ على هذه النغة ومن أعظم ثمراته بل لعلها أعظم الثمرات يقينك إذا عرفت هذا العلم أن القرآن ليس بالشعر أن القرآن ليس بشعر، ولذلك فالدارس لهذا الفن والعلم إذا عرف جميع وحداته وما يتعلق به من بحور وتفعيلات وأجزاء التفعيلات وما فيها من أسباب وأتاد وفلاصم وما يتعلق بهذا الفن من زحافات وعلم وما إثباؤه من علم قافية وعرف شعر العرب وكيف كانت العرب تكون شعر تيقن تيقن تيقنا أكيدا أن القرآن ليس بشعر أبدا أن القرآن ليس بشعر أبدا وهذا من أعظم الثمرات وهذا من أعظم الثمرات ومن ثمرات هذا الفن الجليدة أيضا هو مستحدث في الأزميات الأخيرة من نظم العلوم، فقد ساهم هذا الفن هو العروض بعد معرفته في نظم كثير من العلوم، إذ قديما كانت العرب تقول الشعر فقط، وكان الأئمة يؤلفون في هذا في هذه العلوم تأليفات مختصرة ومضوّلة، كل يأتي بما لديه. لكن لم يكونوا ينظمون هذا العلم في منظومات حتى أحدثت المنظومات العلمية فلما أحدثت المنظومات العلمية صار القلماء ينظمون في كل فن فنظموا في مصطلح الحديث ونظموا في أصول الفقه، ونظموا في علوم القرآن ونظموا في أحكام التجويد، ونظموا في الصور وأنواعها ونظم في النحو ونظم في الصرف ونظم في العروف وإلى آخره وفائد النظم العلمي أنك تحفظ المنظومات ما لا تحفظ المنطور وهذا الأمر كأنه غالب على جميع الناس أنك تجد الناس يحفظون الشعر والمنظوم أكثر مما يحفظون المنطور ولذلك يقول السباريني رحمه الله في عقيدته قال وصار في عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى أو ويشفي من ضمى فالسباريني هنا يدلك على فائلة جليلة للنظم وهو أنه يسهل الحفظ بخلاف النفط كما أنه يروق للسمع فكونه يلوق للسمع يجعلك شغوفا به قريبا إليه بما يدفعك إلى حفظه وهذه من الثوائد العظيمة ولا شك أن النظمى لا يحشر إلا بنعرفة علم العرض فهذا يذلك على ثمارة عظيمة من ثمرات هذا الفن ولعل هذه الثلاثة والأربع هي ما ذكره في ثمرات هذا الفن ومن أجلها كما قلت من أجلها التيقن بأن هذا القرآن ليس شعر ومنها وبفوائدها ومن نظم العلوم ولك أن تتخيل أخي كم علم نظم فيه وتيسر قربه بسرب هذه المنظومات بما يدلك على مفاعة هذا العلم وما فيه من خير وضاركه ومن المبدأ العلوم المبدأ الرابع نسبته بعد أن قال ابن الصبان الحق هو الموضوع ثم ثمره هذه ثلاث مبادئ نسبته فإلى ماذا ينسب هذا الفن؟ هذا فن يتناول الشعر العربي وماذا ما يتناول الشعر العربي؟ فهو إذن من علوم اللغة العربية وعلوم اللغة العربية كثيرة وقد حدها بعضهم باثني عشر علم مع اختلاف بينهم في الترتيب وفي دمج البعض في البعض وفي إخراج البعض وإدخال البعض ففنون اللغة العربية اثنى عشر فنا أو أكثر ويجمعها قول الناظم نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهت أن تبلغه مكمنها البيان والمعاني وقرط شعر والعروض ذاني والخط والتاريخ والإنشاء قافية يفي بها الغناء هنا إثنى عشر عما وبعضهم دمج النحو والصرف في النحو وأضاف التاريخ وبعضهم أضاف علماً أنساب إلى علوم الغناء العربية وبعضهم أضاف أيضاً المحاضرة والخطب إلى علوم اللغة العربية والمشهور هذه الإثمى عشر علم فالعروض الذي يهمون منها هنا هو العروض والقوافي هما علمان من علوم اللغة العربية هذه هي نسبة العروض إلى من ينتسب هذا الفن نقول أنه ينتسب هذا الفن إلى علوم اللغة فليس هو من علوم الأصول الفقه ولا هو من علوم القرآن ولا هو من علوم الحديث ولا هو من غيرها بل هو علم من علوم اللغة العربية الاثني عشر أو اثني عشر هذا فيما يتعلق بنسبته الخامس فضل هذا العلم فيما يتمثل فض هذا العلم جرى في العادة أن يذكر العلماء فضل كل فن بما تعلق به هذا الفن فإذا رأيت إلى ماذا يؤدي هذا الفن وبما تعلق هذا الفن تعلم فضله ففضله, ففضله من فضل ما تعلق به ولما كان هذا الفن معينا لك على نظم المنظومات العلمية وتصحيح الشواهر الشعرية التي يبنى عليها الكلام العربي والتيقل من هذا القرآن ليس بالشعر علمت بعد ذلك أن فضل هذا العلم من فضل هذه العلوم التي تعلق بها ومن فضل هذه المنافع والخيارات التي تحصل هذا العلم وكفى بعلم العروض فضلا أن يكون هو الأساس للمنظومات العلمية كفى بعلم العروض فضلا أن يكون أساسا لهذه المنظومات العلمية فالمنظومات العلمية كلها على مبنية على العروض مبنية على العرض وقد نظم ابن شعبان الأثار منظومة طويلة في علم العرض أسمها بالوجه الجميل في علم الخليل أسمها بالوجه الجميل في علم الخليل وذكر في مطلعها إشارة إلى صدل هدفا ومما قال فيها قال وقارئ القرآن أو من يروي حديثه مفتقر للنحو وقارئ القرآن أو من يروي حديثه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر للنحو والنحو دون شاهد لا يكمل والشاهد المجهول ليس يقبل وبالعروض تعرف الشواهد وينجلي صحيحها والفاسد فالنحو لا يبنى إلا على شواهد والشواهد لا يقوم بصحتها إلا بعلم العروض وما دلنا نعلم أن النحو من الأهمية بمكان بل هو أساس فهم القرآن السنة وبلا نحو لا تفهمهما وتعلم بعدها أن النحو لا بد له من شواهد يبنى عليها ثم تعلم أن هذه الشواهد أن هذه الشواهد لا يكون بصحتها إلا عن طريق علم العروض علمت فضل علم العروض علمت فضل علم العروض هذا فيما يتعلق بفضله وهو المبدأ الخامس من مبادئ العلوم المبدأ السادس من مبادئ كل علم هو التحدث عن واضع هذا العلم هو التحدث عن واضع هذا العلم والغالب في الفنون أنه لا يتحدث فيها عن الواضع بمعنى وضع هذا الفن تاما كاملا إنما يتحدث فيه عادثا عن أول من كتب فيه وأول من صنف فيه وأول من حط على التأليف فيه وغير ذلك مثل الأصول يقولون أول من ص أو أن أول من صلّف فيه والإمام الشافعي رحمه الله ويقولون في النحو أبو أسود الدؤلي بإشارة الإمام بإشارة علّين طريقة الله تعالى وإلى ما إلى ما هنالك من علوم لكن علم العروض له ميزة خاصة وهو أن هذا الفن يتحدث فيه عن واضعه مباشرة فهناك رجل واحد وضع هذا الفن والعلم بجميع ما تضمنه من ألفه إلى يائه كما يقال فأتى عليه أوله وآخرة فما أتى, بعده من فما أتى بعده ممن ألف في هذا الفن إلا كان عالة عليه أو إن أثر الجديد فلن يكون هذا الجديد إلا محاولة تفسير لما مضى في كلام الإمام المؤسسي لهذا الفن وصاحب هذا الفن هو المعروف لديكم جميعا وهو الخليل بن أحمد الفراهيد رحمه الله تعالى ولا بأس والمقام مقام حديث عن علم أسسه رجل بمفرده وضرع فيه براعة لا يسبق إليها أن نأتي على شيء من ترجمة هذا الإيمان فالخليل بن أحمد كنيته أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري والخليل بن أحمد عربي من من قبائل الأسد وفراهيد من قبائل هذه القبيلة الكبيرة وقيل أن فراهيد في اللغة قل أن معناها وهذا القصدي البابي الفائدة قل أن معناها جمع فر hood هو صغير الشاة كذا قال ولد الخليل الخليل أحمد رحمه الله تعالى سنتا مئة الفجرة وكان إمام زمانه في النحو والعروض أو قل في علوم اللغة جميعها، ومن العجائب أن هذا الرجل كما قلت ألف في علم العروض كله لوحده ولم يأتي بعده إلا من كان عالة عليه أو أخذ الفس الكلام ومن ذكاء هذا الرجل وعبقريته كما يقال أنه هو أول واضع للمعاجم العربية المعاجم هي الكتب التي تتضمن وتضم في طياتها فقه اللغة العربية وهي مشهورة كثيرة كنسان العرب والصحاة وغيرها فأول من ألف في هذا النوع من أنواع العلوم أي فقه اللغة هو علم من علوم اللغة العربية أول من ألف فيه هو الخليل المح ألف فيه كتابه العين ولم يتم ويقال أكثر هو أول من وضع شكل الحروف على الصورة التي هي عليها الآن لأنه قديما يقال أن كانت حركات الحروف كالفتحة الخسرة والضمة كانت تجعل نقاط ثم لما أحدثت النقاط للأحرف التي بها نقاط طوره هذا الشكل وجعل للفتحة جعل الفتحة ألفاً مائلة صغيرة فوق الحرف وجعل للضمة واو صغيرة فوق الحرف المغموم وجعل يسكسره يا أن صغيرة تحت الحرف المقصور ثم تطور شيئاً قليلاً فصارت على الصورة التي هي عليها فكأن أسس الشكل في هذا الزمان واضعه هو الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى ويكفيكم أن تعلموا أن سيبه إمام عاصره في اللغة العربية هو تلميذ من تلاميذ الخليل بن أحمد ومن تلاميذه أكثر جامع التراث العربي محافظ أشعار العرب الأصمعية رحمه الله فهو من تلاميذ الخليل بن أحمد والكسائي أيضا وكان الخليل بن أحمد يحدد كذلك فقد أخذ الحديث عن من قبله ويحكى في ما يحكى عنه أنه كان مشهورا بالزهد كثيرا بل كان يضرب به المثل في الزهد في زمانه بل كان يضرب به المثل في الزهد في زمانه رحمه الله وقد توفي رحمه الله تعالى في سنة سبعين بعد المائة الأولى من الهجرة وقيل غير ذلك لكن سنة وفاته بين السبعين وثمانين بعد المئة من في مصطفى صلى الله عليه وسلم أما عن هذا الخصوص واضعه نسبته هو فضله هو الواضع الاسم الاستمداد قبل الاسم لا بأس كذلك أن نذكر سبب التأليف في الفن أو سبب لجوء الخليل بن أحمد إلى وضع هذا العلم علم العروض وقد أشعر إلى ذلك كذلك ابن شعبانة في منظومته الوجه, الوجه الجابين في علم الخليل إلى سبب وضع هذا العلم وهو يحكي فيه أن الخليل بن أحمد رحمه الله رأى ميل الناس إلى كتاب سبويه تلميذه وكتاب سبويه معظمه إنما هو علم الخليل وقد كان يكفي سبويه من قوله سألته وقال كذا يعني يريد به الخليل بن أحمد شيخا فالفضل على سبويه في كتابه للخليل لكن لما رأى الخليل انصراف الناس إلى فن النحو وتركهم لعلم العروض دعا الله أن يفتح عليه بعلم لم يسبقه إليه أحد يصنف فيه تصنيفا كاملا فلذلك يقول ابن شعبان الأثار رحمه الله علم الخليل رحمه الله عليه سببه ميل وراء سبويه فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من قيد الكرم فزاده علم العروض فانتشر بين الغراء فأقبلت له البشر خرج إلى الحرم إذن الله عز وجل أن يفتح عليه بعلمه فكان أن فتح الله عز وجل عليه بعلم العروض وهنا فيه إشارة إلى أن العروض كان بمكة ولذلك ذهب بعضه إلى, إلى أن سبب تسمية العروض هو أنه كان في مكة هذا فيما يخص واضعه رحمه الله تعالى. نأتي إلى النبذ السابع وهو اسمه الاسم كما هو ظاهر لكم هو علم العروض والقوافي أو علم العروض والقافية. أما فيما يتعلق باستمداده، فاستمداده ما دام أن هذا العلم هو ميزان يعرف به الشعر. صحيحه من فاسد، فإن سداده من الشعر نفسه أي أن الخليل رحمه الله تعالى لجأ إلى أشعار العرب فاستقرأها وأتى عليها جميعها استقراء بس استقراء كليا بمعنى أنه أتى على جميع الأشعار ربما هذا يكون مستحيلاً حق البشر لكنه أتى على الأشعار العربية فاستقرأها فكان أن خرج منها بخمسة عشر بحرا إذن استدادوا هذا الفن من أشعار العرب وهذا لا يعني أن العربة لم تكن تعرف العروض قد نقول أنها كانت لتعريف العروض بما هو عليه اليوم من صورة كما أنها كانت لتعريف النحو الذي عليه اليوم النحو ولا تعرف الصفة الذي هو اليوم وغير ذلك لكن العرب كانت عندها موازين وألحان ترطض بها الأبيات فتبعها الخير رحمه الله تعالى ومن تتبعه وضع التفعيلات ليضبط هذه الأوزان حتى إذا ما ذهبت تلك الأوزان السماعية التي العرب سماعا عن بعضهم البعض حتى إذا ذهبت تلك الأوزان بقيت التفعيلات لضبط هذا الفن ولذلك تجد إشارة إلى بعض المسميات البحوري الشعيرية في كلام العرب الأوائل وذلك في ما جرى للوليد بنغيرة عند موسم الحج يوم أن عزم صندوق القديش على أن يجعل في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة يتفقون عليها حتى يلفروا حجاج عنه فأخذوا يعرضون على الوريد ما يريد أن, يقول أن يقوله في أبي يسي صلى تهم فكل منهم أدلى بدلوه في تهمته فكان قال من قال أن قال أحدهم نقول عنه أنه شاعر فقال لهم مغيرة لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر فإن نحن نعرف الشعر ونعرف البحورة وإذ ذاك كانت عندهم تلك الألحام فهم كانوا يعرفون هذه الألحام فلذلك بكر بعض مسميات البحور اليوم كالرجز والهزج والبصير الاستنداد من شعري العربي الأوائق الاستنداد من شعري العربي الأوائق أما المبدأ التاسع من مبادئ هذا هو فيما يتعلق بحكم الشارع فيه فهو كباقي العلوم علوم الشريعة يحمل على أنه فرض كفاية حكم شرعي أنه فرض كفائي تسقط التبيعة إذا قام به البعض وحصل بهم الاتفاق. هذا فيما يتعلق بحجم الشاعي. أما مسائله فمسائله تعني العلم نفسه وما فيه من مسائل. ومسائل هذا فن كثيرة. مسائل هذا فن كثيرة. فكما أن في النحو مسائل. مسائل باب مرفوعات الأسماء مسائله في معرفة مرفوعات الأسماء ومخفوضاتها ومنصوضاتها ومعرفة ما يجبه من الحروف وما ينصب منها وما يجزم وغير ذلك فكذلك العرض له مسائله التي يتناولها ومسائله منها أن تتعلم خلاله فاعلة. التي تركب منها البيت الشعري تعرف منها التفاعيل وتعرف أيضا فيه طريقة تقطيع الأبيات الشعرية وتعرف أيضا أجزاء البيت وصدره وعجزه وعروضه وضربه وما يتعلق به وتعرف أيضا خلال هذا الفن إن شاء الله تعالى فيما سيأتي أجزاء التفعيلة لأن البيت يتركب من تفعيلات والتفعيلات لها أجزاء خاصة تكونها وهذه الأجزاء تتمثل في الأسباب خفيفها وثقيلها وفي الأوتاد مجموعها ومفروقها وفي الفواصل صغيرها وكبيرها هذا كله سوف يتم تدارسه بإذن الله تعالى خلال هذه الحلق وتعرف منه أيضا الكلام على البخور الشعرية وما هي هذه البخور وتعرف من خلاله أيضا مفاتيح هذه البخور فلكل بحر من تلك البخور مفتاح يعينك على حض وزنه وقد جعل له مفاتيح فمثل البحر الكامل جعل له مفتاحا بأن جعل الصدراء كلاما يشير إلى اسم ذلك البحر والعجزة التفعيلات التي يتكون منها هذا البحر فقالوا مثلا كمل الجمال من البحور كامل متفاعل متفاعل متفاعل وقالوا في البسيط مثلا إن البسيط لديه يبسط الأمن مستفعل فاعل مستفعل فاعل فتجد أن هذه المفاتيح إنها وضعت لتسير حفظ التفعيلات وأسماء البحر الذي يتكون من هذه التفعيلات هذا فيما يتعلق بالبحور وتجد فيه أيضا في هذا الفن الكلام على الضرورات الشعرية والضرورات الشعرية لها باب خاص بها وعادة يكون فيها مخالفة للقواعد الحوية فيبين متى يجوز. باتها بتلك الضرورة ومتى لا يجوز وفيه أيضا الكلام على عيوبه والعيوب منها ما هو فاحش ومنها ما ليس كذلك فيتكلم فيه أيضا على العيوب فاحشها وجائزها من صحب التعبير ويتكلم فيه أيضا يتكلم فيه أيضا على القافية وإذا تناولنا القافية سوف نتناول أنواعها ونتناول حروفها ونتناول اسمعها هذه هي بإجمال مختصر مسائل علم العروض وهذه هي لعله ببسط لسبي كبير مبادئ علم العروض العشرة وأرجو أن يكون قد وصل المعنى المراد إلى أثاني إخواننا ويكون قد استفاد الجميع. من ذكر هذه المبادئ وأخذوا بذلك نظرة شمورية عن هذا فن وما سيكون فيه وما سيتناوله هذا فن وسبحانك الله وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واللقط لأخي بلال فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته